حمزة. التقط وحشي حربته وعاد يحدق من جديد لا يبحث إلا عن حمزة فلا ثأر له سوى مع الرق. يمشي فيهوله طوفان تنهار أمامه السدود فيدرك أن حمزة في الطريق فلا أحد يفتك فتكه إنه يصيح بمعنويات شهيد أنا أسد الله رآه سعد بن أبي وقاص فقال كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله بسيفين ويقول أنا أسد الله كلمات أرعبت وحشي بن حرب لكن مرارة الرق تجعله يصر على انتزاع حريته حتى لو كان الثمن حمزه ها هو يختل ختلا يتوارى عن بصر أبي عمارة يتوارى عنه بالحجر بالرجال وبالشجر ويقول خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني رآ وحشي فسحة بينهما هز حربته ثم استودعها قوته وآلام عبوديته ثم أطلقها قذيفة شقت أسفل بطن حمزة ومزقت أحشاءه وخرجت مقدمتها من ظهره تفجرت الدماء تساقطت لكن حمزة لم يسقط حدق في وحشي الذي وقف بعيدا ينتظر سقوطه تحامل على جراحه وترنح يريده والحربة تتمايل في جسده لكن روحه كروح أنس بن النظر تعجز الأجساد عن ملاحقتها ثقل جسده فلم يعد قادرا على السير هوى أبو عمارة على الأرض سيدا للشهداء فارتوت أرض أحد بعطر دمه ولما تيقن وحشي من موته مشى نحوه ثم انحنى عليه ومد يديه فانتزع حربته وحريته من جسده الطاهر وعاد إلى معسكر الوثنيين فقد انتهت معركته جلس في المعسكر ينتظر عودة سيده جبير بن مطعم لا تهمه نتيجة الحرب فلا شأن له بها كانت لديه قضية مع الرق وقد أنهاها ودفع أغلى ثمن يدفعه عبد لحريته وهو الآن بانتظار سيده ليريه وثيقته الحمراء ويتسلم حريته تساقط الشهداء بالعشرات وفقدت الدنيا عظيما كحمزة فقدت مصعب ابن عمير المعلم الذي ترك دلال أمه وما لها لوجه الله خر شهيدا لم يترك سوى سيفه وثوبه وترك قرآنا أضاء به بيوت المدينة توالت المصائب بسبب ارتجال الرماه لكن أقساها صاعقة دوت في الأجواء صوت قبيح زلزل المؤمنين يصرخ إن محمدا قد قتل